الوحدة الرابعة يوم من حياتي الدرس الثاني ماذا تناولت اليوم؟ استمع إلى الحوار ولاحظ محتواه في الفطور ماذا أكلت في الفطور؟ أكلت الخبز والبيض والجبن والزيتون هل أكلت العسل والزبدة؟ لا ما أكلت وماذا شربت في الفطور؟ شربت الشاي هل شربت القهوة والماء بعد الفطور؟ لا ما شربت